الاسم كده الاسم كده برنامج غنائي من تأليف زين العابدين عبد الله تلحين عبد الرؤوف عيسى اخراج علي محمود. ما تكونش يوم نواح لا تبكي على مضى ولا تشكي من اللي راح ورضى بحكم الزمن في الشدة والأفراح دي اسمه أضر على كل حين كان واللي رضي باسمته لازم يعيش مرتاح. لازم يعيش مرتاق سمع الموال يا صابر موال ايه وغيره ايه خلينا هنا قوليلي مم. الحجة خديجة قالتلي في ايه قالتلي النهاردة ان شاء الله كده يا سلام ما تعرفيش انا مبسوط قد ايه مين كان يصدق بعد خمستاشر سنه ربنا هيرزقنا بعيل يملى علينا البيت ويعمل له حس قادر على كل شيء ويا سلام كمان لو يكون ولد يبقى عز الطلب وليه ما تكونش بنت يا شيخه فالله الله ولا فالك ليه بقى هي البنت وحشة طب ده المثل بيقول من سعد زمانه جاب بناته قبل صبيانه بس بلاش كلام فارغ البنت قال ده الولد على الاقل يساعدني في الشغل اه قول كده بقى بتدور على مصلحتك طب وانت عايزه البنت ليه مش برضه علشان تساعدك في البيت قول اللي انت عايز تقوله ان شاء الله ربنا هيدينا بنت ربنا يخلف ظنك ويكون ولد على العموم لا بكلامي ولا بكلامك دي اسمه ومكتوب لنا طيب ولو جه ولد تعملي ايه عهدك ان مش هكون زعلان ونجدين هكون في شده الزعل طب وبتتخلق ليه ما اللي من الصبح عماله تقولي بنت بنت وكلامي يعني خلاص انكتب كل شيء بامر الله ولا هتقاوع في ده كمان فعلا كل شيء بامر الله عشان كده قبل ما تتوكل عايزك تعهدني عهد الله انك هترضى بالاسم مهما كانت وإيه لازمته عشان أكون مرتاح عهدني الامر لله أعهدك في حاجة تاني لا طب أنا ماشي أحسن النهاردة عندي مفاجأة إيه يا ترى أنا عارف طريق شجر التوت مليانه فروع هروح أقطعها وانزل بيها السوق ابيعها واجي على هنا على طول ربنا يعينك الحقيقة يا هنية أنا النهاردة الدنيا مستيحاني ومتهيأ لطول ما أنا ماشي في السكة أفضل أرقص واغني <تصفيق> طالعي قلت من قال كل شيء فيها انا خبط علي قلت فين من زمان اللي اصل الدنيا كل شيء فيها الرعال. إلا انا خبط عليا قلت له فين من زمان من زمان كم سنه والفكر حائر كوي بحور الشعور وحيد كم سنه والفكر حائر كوي بحور الشعور وحيد قلبي مستني البشاير اللي بيها سعيد و اللي حيفرح فؤادي عيني حتشوف الليلة دي واللي حيفرح فؤادي عيني حتشوف الليلة وفي ساعة تبلغ مراد وبقول الدنيا بيها كل شيء فيها بعان الهنى قبط عليها في الليالي علمتني مهما كان صبري مش سينكون بحاله واللي يتحق أماله رح يقول الدنيا دي كل شيء فيها بعال الهنا خبط عليها الحمد لله وصلت للمكان يا سلام اما حته شجره كويس اللي ما عين حد عليها كان زمان وأطحها ايه ادي البلطه اما أطحها يا هادي يا رب حاسب بسم الله الرحمن الرحيم ما تخافش ما اخافش ما اخافش ازاي ليه شكلي خوفك لله أبدا بس بس إيه عايز أعرف أنت مين أنا اسمتك اسمتي ايوه اسمتك فيها حاجة لا ما فيهاش بس بس إيه تاني عايز أعرف أنت عايزه مني حاجة عايز فهمك ان الشجرة دي مش من اسمتك يعني إيه يعني هاني ما تقربش منها ولا هويش تقطعها ايه السبب كل اللي اقدر اقوله انك ما تقدرش تقطعها وان قدرت مش مصدقني جرب طيب ادي البلطه يا زي بعضه البلطه بقت عصايه مش قلتلك ما تقدرش تقطعها وليه الازية دي انا اذيتك في حاجة وهو فيه اذيه اكتر من كده الشجرة اللي كنت باني عليها امل كبير مش مخلياني اقطعها لانها مش من اسمتك اسمتك اسمتك مرات تقول كده وانت تقولي كده حاجة تحير انا ماشي من هنا استنى في ايه تاني انت زعلت. ويهمك ايه من زعلي امال انا جاية هنا لي طبعا علشان تقطعي رزقي. انت معتقد كده وهو في حاجة غير كده طيب انا عندي لك مفاجأة لكن هتفرحك ايه هي انا مستعد احقق لك تلت امنيات انت بتتكلمي جد طبعا مم. يعني لو طلبت اي حاجة تقضيها لي تحت امرك بس خليك فاكر ثلاث امنيات طيب استنى ايه رجعت في كلامك لا, لا امال مش لي اطلب ليه مستعد ليه انا قصدي فكر قبل ما تتكلم احسن كل كلمه محسوبه عليك يا عين خالتك بس ناوليها لي يا خالت الحك ما تستريحي انت يا بنتي العيله من دول تعيط شويه وبعدين تسكت معلش ناوليها لي طب خدي خدي وغني لها غنوه بصوتك الجميل عيني هو انا عندي اغلى منها <تصفيق> او ايه يا الحك طيب يا حبيبتي ما تنميلك انت كمان شوية طب وانت يا خاله انا هسيبك دلوقتي وبعد شوية هفوت عليك طب يا ستي كتر الف خير ما تقوليش كده يا بنتي دي الناس لبعضيها فتك بعافي الله يعافيك يا خالة مع السلام ده ملوش آخر ولا إيه يا ما نفسي اغمض غمض وفتح ألاقي نفسي البيت. إيه ده أنا جيت هنا زال آه افتكر. يا يخصارة هذه أول امنيه راحت معلش بقي اثنين. الظاهر هنية نيمة أما صحية هنية هنية مين صح النوم الله اللي جابك دلوقت دخلت هنا ازاي من غير ما حد يفتح لك الباب <تصفيق> دي حكاية طويلة حكاية وحقولك عليها وحتمبسط منها افرحي افراحي جلنا الفرج اسمعي يا ستي اسمعي <تصفيق> تخريف اللي بتقولها دي تخريف أمال عايزنا سمي الكلام اللي بتقوله ده ايه الله يسامحك. طب قوليلي ازاي انا دخلت هنا من غير ما تفتحيلي الباب مش يمكن خلت ام عالي لما خرجت سابت الباب مفتوح يعني مش مصدقاني يا صابر سيبك من الاوهام دي خلينا في الحقيقة انسى الحكايات دي وتوكل على الله وشوف شغلك قد احنا لسه في اول النهار ايه ده؟ انت ولدتي ولا ايه؟ الحمد لله وسكت وما تقوليليش ليش على الحدوته بتاعتك دي ما انت شغلتني بالحدوطة بتاعتك انت كمان؟ ايوه صحيح لكن ولدتي ايه يا ترى؟ شوف بنت زي القمر. بنت؟ يا خساره. يا ريتها ولد لنا مالك يا مش معقول ايه هو اللي مش معقول؟ البنت مالها؟ بقت ولد ولد؟ ايوه ايوه صدقتي بقى كلامي هذه تاني امنيه اتحقيت والعمل دلوقت نفكر في الامنيه التالته مثلا استنى اه؟ اوعى تتمنى حاجه ليه بقى انت طلبت امنيتين سيب لنا الامنيه التالته قصدي كيف قصدي اننا النبادي انا اللي حتمنى ازاي بسيطه توافق على اللي حطلبه مقدمة. ولا مستكتر عليا الطلب ده ازاي بقى على العموم يهنية؟ انا اتمنى ان الطلب اللي تطلبيه يتحقق في الحال انا اطلب ان الولد يرجع بنت زي ما كان ايه اللي عملتي ده يا هنية عملت اللي كان لازم يتعمل الامنية الوحيدة اللي كان ممكن تسعدنا طول الحياة تضيعيها بالشكل ده انت نسيت العهد اللي بينا. احنا مش اتفقنا اننا نرضى بالاسمة مهما كانت ها سكت يعني وهقول ايه ما عدش الكلام ينفع اه. على فين أروح أقطع شوية حطب أسترزق منهم ربنا لك فيهم مع ألف سلام يا ساتر يا رب هي الشمس ملها حمية كده أما اقعد استريح شوية تحت الشجرة اياها دي وادي قعدة وبعدين تفرج انت جيت يا صابر بسم الله الرحمن الرحيم هو انت ايوه انا في ايه تاني انت زعلان امال ما زعلش تبتلت امنيات وضاعهم وضيعتهم لي الاسم كده الاسم كده اهل دي الكلمة اللي كنت عايزاك تقولها من زمان قصدك ايه قصدي طول عمرك ما بتعترفش بي يعني بالاسم واقرب دليل على كده الحديث اللي دار بينك وبين مراتك قبل ما تولد لك البنت, البنت البنت الجميلة فاكر ايوه فاكر فاكر ازاي كنت عايزها تولد ولد ولما تقول لك الاسمة تقول لها بلاش كلام فارغ كل ده صحيح وعلشان كده انا حاولت اديلك درس في الحياة ازاي اديني اديتك ثلاث فرص كان ممكن تطلب فيهم الأمان الحلوة الصحة وراحة البال اللي يعينوك على الحياة لكن انت طلبت ولد مش يجوز ان الولد اللي انت بتتمناه يطلع ولد عاق وان البنت اللي ربنا رزقك بيها تكون ادم خير فعلا اسمعها اقولك انك كنت غلطان لانك عايش بالتمني فين الكفاح فين العمل فين العزيمه يا سلام فعلا الكلام ده صحيح وعاهدك من هنا ورايح حجد واجتهد وأكافح وأحمد ربنا اللي هداني لطريق الخير والصواب ودلوقتي بص فوق الشجرة يا ايه ده كله توت نعمة من نعم الله وده من اسمتك اجمعه وانزل به السوق وبيعه هيجيب لك مال كتير لأن دي اول شجره توت تطرح السنة دي فعلا التوت لسه ما ظهرش في السوق مستني ايه يلا اجمعوا بس قبل ما تطلع الشجره قول بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اجعلها ادم سعد يا بركه رزق المولوده الحقيقة انا مش عارف اشكرك قد ايه الله الله هي راحت فين يا اسما يا اسما تختفت على العموم قطر الف خيرها علمتني درس مش ممكن انساه ايه انا اطلع بقى اجمع التوت بسم الله الرحمن الرحيم يا بركة رزق المولودة Thank <laughs> you. يوم الآن وانت يا ربي قريب ورحيم بخلق الله فضلك ملوش حساب ولا ينقف الأكباب وتملي أواك من صامي القلب حطلو برحمتك For thy sake, O Lord, we praise طول حياة حسين وتكالع الرزاق سالعسر والتيسير والأمر للخلاق واللي صبر ينون ويحقق المأمون وفي كل وقت يقوم من صامي من القلب قلب حترو واحمدك يا ربي واشكر نعمتك استمعتم الى البرنامج الغنائي القسمه كده كتبه للإذاعة زين العابدين عبد الله تلحين عبد الرؤوف عيسى غناء حرية حسن عباس البليدي أبو الحسن عبد الغفار اشترك بالتمثيل حسب سماع الاصوات ناهد سمير علي رشدي عيد عبد الجواد وليلى فهمي قام بالتسجيل زكريا عمر وساعدة في الاخراج كمال ابو زيد وهنادي محمود الاسم كده برنامج من اخراج علي محمود قالوا لأهل الحكم ما تكون يوم